فما تنفعهم شفاة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين امر من قصره بل يريد كل امرئ من ضم ان تصحف من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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بَل يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامًا يَسْأَلُوا أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَخصَف القَ وَنج م الشسُ وَ به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبعنا